قال أثابه الله قوله تعالى قل اوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فيه إثبات سماع الجن للقرآن وإعجابهم به وهدايتهم بهديه وإيمانهم بالله وتقدمت الإشارة بذلك من كلام الشيخ رحمه الله تعالى في سوره الاحقاف عند قول الله جل وعلا واذا صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران وفي ايه الاحقاف بيان لما قام به النفر من الجن بعد سماعهم القرآن بأنهم لما قضوا ولوا الى قومهم منذرين وفيها بيان انهم عالمون بكتاب موسى وهو التوراة وقد شهدوا بأن القرآن مصدق لما بين يديه وأنه يهدي إلى صراط مستقيم كما جاء هنا قوله يهدي إلى الرشد قوله تعالى وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا الشطط البعيد المفرط في البعد قال عن ترت في معلقته شطت مزار العاشقين فأصبحت عسرا علي طلابها هبنة مخرمي وروي حلت بأرض الزائرين فأصبحت وأنشد أيضا لغيره شط المزار بجذوى وانتهى الأمل ففي كل البيتين الشطط الإفراط في البعد إذ في الأول قال فأصبحت عسرا علي طلابها وفي الثاني قال وانتهى الأمل وقد بين القرآن أن المراد بالشطط البعد الخاص وهو البعد عن الحق كما في قوله تعالى فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ومنه البعد عن حقيقة التوحيد إلى الشرك وهو المراد هنا كما في سورة الكهف في قوله لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا لأن دعاءهم غير الله هو أبعد ما يكون عن الحق ويدل على أنه المراد هنا ما جاء في هذه السورة فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا قوله تعالى وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا بين تعالى المراد بتلك الحراسة بأنه لحفظها عن استراق السم كما في قوله إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا وبين تعالى حالهم قبل ذلك بأنهم كانوا يقعدون منها مقاعد للسمع، فيسترقون الكلمة وينزلون بها إلى الكاهن فيكذب معها مئة كذبة كما بين تعالى أن الشهب تأتيهم من النجوم كما في قوله جل وعلا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين قوله تعالى وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا فيه نص على أن الجن لا تعلم الغيب وقد صرح تعالى بذلك في قوله فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين وقد يبدو من هذه الآية إشكال حيث قالوا اولا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ثم يقولون وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا والواقع أنهم تساءلوا لما لمسوا السماء فمنعوا منها لشدة حراستها واقروا أخيرا لما سمعوا القرآن وعلموا السبب في تشديد حراسه السماء لأنهم لما منعوا ما كان يخطر ببالهم أنه من أجل الوحي لقوله وأنهم ظنوا كما ظننتم أن يبعث الله أحدا وقوله تعالى وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا يدل بفحواه أنهم منعوا من السم، كما قالوا فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ولكن قد يظن ظان أنهم يحاولون السماع ولو مع الحراسة الشديدة غير أن الله تعالى صرح بأنهم لن يستمعوا بعد ذلك كما في قوله جل وعلا إنهم عن السمع لمعزولون قوله تعالى وان لو استقاموا على الطريقه لأسقيناهم ما أن غدقا هذا كما قال تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم وقوله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فكلها نصوص على أن الأمة إذا استقامت على الطريقة القويمة وهي شريعة الله فتح الله عليهم بركات من السماء والأرض ومثل ذلك قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ومفهوم ذلك أن من لم يستقم على الطريقة فقد يكون انحرافه أو شركه موجبا لحرمانه من نعمة الله تعالى عليه كما جاء صريحا في قوله واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر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 وما أثبته الواقع من أن المعسكر الشيوعي الذي أنكر وجود الله وكفر بالذي خلقه من تراب ثم من نطفة ثم سواه رجلا، فإنه وكل من يسير في فلكه، مع مدى تقدمه الصناعي، مفتقر لكافة الأمم الأخرى في استيراد القمح وغيره. وهكذا الدول الإسلامية التي تأخذ في اقتصادياتها بالمذاهب الاشتراكية المتفرعة من ذلك المذهب فإنها بعد أن كانت تفيض بإنتاجها الزراعي على غيرها أصبحت تستورد لوازمها الغذائية من خارجها وتلك سنة الله في خلقه ولو كانوا مسلمين كما قص الله تعالى علينا قصة أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون إلى قوله فأصبحت كالصريم ثم قوله تعالى في آخر القصة قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين ولذا كانت الزكاة أيضا ظهره للمال ونماء له وقوله تعالى لنفتنهم فيه أين اختبرهم فيما هم فاعلون من شكر النعمة وصرفها فيما يرضى الله ام الطغيان بها ومنع حقها إن الإنسان ليطغى أن رأاه استغنى إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم بهذا أيها المستمعون الكرام نأتي على نهاية لقائنا آملا أن يتجدد اللقاء بيننا وأنتم بخير